بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلام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 متان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء يا ربكم